119. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون 110. والله عليم بذات الصدور 111. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من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 الله ويحمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنة تجري من تحتها الأمطار خالدين في أبدا